أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة نحن الليلة بفضل الله ومدده وتوفيقه على موعد مع الدرس الثامن من دروس الإيمان بالقدر كركن سادس من أركان الإيمان بالله جل وعلا ونحن الليلة بإذن الله تعالى على موعد مع محاضرة رقراقة رقيقة في ثمرات الإيمان بالقدر خيره وشره، وقد بينت في المحاضرات الماضية أن عقيدة القدر التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبرأة من التخاذل والتكاسل والخمول والإعراض عن العمل والأخذ بالأسباب الذي أصاب فئة كبيرة من أبناء الأمة ممن أساء فهم عقيدة القدر فسوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصلُ كل بدعةٍ وضلال نشأت في الإسلام قديما وحديثا سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصلُّ كل بدعةٍ وضلال نشأت في الإسلام قديما وحديثا فمن تأمل في عقيدة القدر التي جاء بها الإسلام وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم وجد فيها ثمارا طيبة كثيرة كانت وما زالت سببا في إصلاح الفرد والمجتمع الإسلامي ومن أعظم هذه الثمار وتدبروا معي جيدا فقد قطفت لحضراتكم اليوم من بستان ثماري القدر خيره وشره قطفت لحضراتكم الليلة عشر ثمرات أسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه الثمار وأن يجعلنا من أهلها إنه ولي ذلك والقادر عليه الثمرة الأولى من ثمرات الإيمان بالقدر خيره وشره هي الرضا واليقين اللهم ارزقنا الرضا بك واليقين بك وفيك إنك على كل شيء قدير الرضا واليقين وقد بدأت بهذه الثمرة الجليلة الكبيرة فهي من وجهة نظري أعظم ثمرات الإيمان بالقدر خيره وشره الرضا واليقين قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير من فهم عقيدة القدر وعلم ان كل شيء في الكون بقدر ما من ورقه تسقط من شجره او نخله على وجه الارض الا وبامر الله وقدره وعلمه وما يقع شيء في الكون كله الا بتقديره سبحانه ان كل شيء خلقناه بقدر ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وفي الصحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وفي الحديث الصحيح الذي راه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال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 ولو اجتمعت او ولو اجتمعوا على ان ضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. من استقر استقرت هذه المعاني في قلبه امتلأ قلبه بالرضا عن الله واليقين بالله تبارك وتعالى فصاحب الايمان بالقدر يعيش عيشة هنيئة ويحيى حياة كريمة طيبة لأنه يعلم علم اليقين أنه لن يصيبه إلا ما قدره له رب العالمين ولن يخطئه ما قدره له رب العالمين وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولذلك لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ففيما العمل اذن فقال صلى الله عليه وسلم قال الرجل ففيما العمل اذن افيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير ام فيما يستقبل فقال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير قال الرجل ففيما العمل قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له اللهم يسرنا لليسرى برحمتك يا أرحم الراحمين وفي مسند أحمد وسنن أبي داوود والترمذي بسند صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم إن أول ما خلق الله القلم ثم قال أكتب قال ما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فمن استقرت في قلبه عقيدة القدر خيره وشره امتلأ قلبه بالرضا عن الله والطمأنينة والثقة في الله سبحانه واليقين بالله جل وعلا والأحاديث والأيات في هذا المعنى كثيرة ذكرنا كثيرا منها في شرحنا للمحاضرات في المحاضرات الماضية. فالمراد يا إخواني أن ما يصيب ما يصاب به العبد في الدنيا من ضر أو نفع فكله مقدر عليه ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من ذلك. في الكتاب السابق ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعا اي ليمنعوه اي ليمنعوا ما قدر الله له ما استطاعوا او لينفعوه بما لم يقدره الله له ما استطاعوا قال الله تبارك وتعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضجعهم فكلاً بتقديره سبحانه وتعالى وخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء حقيق وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه وأن ما أخطأه لم يكن يصيبه هذه معاني جميلة لكن لا تشعر بحلاوتها بحلاوتها ولا بجلالها وجمالها إلا إن جربتها فعلا لن تشعر بكمال السعادة وتمام الرضا إلا إن علمت أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك فكل شيء بتقدير الله فالعبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له وهذا من روائع ما قاله الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه المات جامع العلوم والحكم قال فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد عالم حين حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع المعط المانع فأوجب ذلك للعبد توحيد الرب سبحانه وتعالى وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده فإن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار ولهذا ذم الله من يعبد من لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عابده شيئا فمن علم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير الله أوجب له أن يفرد الله وحده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء وأن يقدم طاعة الله على طاعة الخلق جميعا وأن يتقي صخط الله ولو كان فيه صخط الخلق جميعا وأن يفرد الله وحده بالاستعانة به والسؤال له وإخلاص الدعاء له في حال الشدة وحال الرخاء بخلاف ما كان المشركون عليهم من إخلاص الدعاء له في حال الشدة ونسيان الله في حال الرخاء قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته؟ كل حسبي الله عليه يتوكل متوكلون. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله ماذا خلق من الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات قئتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين قل وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ورحم الله من قال كن عن همومك معرضة ودع الأمور إلى القضى وأنعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضى الله يفعل ما يريد فلا تكن متعربة كن عن همومك معرضة ودعي الأمور إلى القضى وأنعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضى الله يفعل ما يريد فلا تكن متعربة يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله وإذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجز عن فإن الصانع الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله إن استقرت هذه العقيدة في القلب يشعر الإنسان بالرضا واليقين إن الله تعالى إن قدر لعبد سلامة ونجاة يا إخوة لا يستطيع أهل الأرض أن يصيبوه بأذن أو سوء والله إن أصحاب هذه العقيدة هم الذين دخلوا جنة الدنيا قبل أن يدخلوا جنة الأكرة فإن من دخل جنة الدنيا دخل جنة الأكرة هذه جنة الدنيا أن تعلم يقينا أن الله إن قدر لك نجاة من خلقه لو اجتمع الخلق على ظهر الأرض ما تمكنوا أن يصيبو يصيبوك بأذى أو سوء ولو قدر الله عز وجل عليك مصيبة أو أذى لو اجتمع أهل الأرض ليدفعوا عنك هذه المصيبة والأذى ما استطاعوا أهل السعادة هم أهل هذه العقيدة هؤلاء هم أهل الحياة الطيبة من أجمل ما قرأ من أجمل ما قرأت في هذا ما رواه الحافظ الحميدي رحمه الله تعالى وهو تلميذ ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى من أجمل ما رواه الحافظ الحميدي في كتابه جذوة المقتبس في ذكر ولات الأندلس أن الوزير أبا عم أحمد ابن سعيد ابن حزم وهو والد الإمام ابن حزم الفقيه الظاهر المعروف كان هذا الوزير جالسا يوما في مجلس اميره المنصور ابي عامر محمد بن ابي عامر وكان هذا الرجل يجعل يوما ليفتح فيه باب مجلسه ليدخل عليه الناس بالمغالم والشكاوى فدخلت عليهم امرأة عجوز انحنى ظهرها لترفع اليه رقعة فيها مظلمة ويتقول بعدما دعت الله عز وجل للامير. وقالت كلمات معروفة في مثل هذا المقام. اعز الله الامير. وايد سلطان الى اخره. قال ما حاجتك يا امه. قالت ابني في السجن منذ كذا وكذا. هو الذي يتولى امري ويرعى شؤوني. قال من ولدك? قالت فلان ابن فلان. فاستشاط الامير غضبا وقال يصلب يصلب يصلب. وظل يصرخ بهذه الكلمة. سبحان ربي فإن الذي ذكر بصلب هذا الشاب أمه أمه تدبر المقادير أمه وظل الأمير يصرخ يصلب يصلب يصلب ثم طلب مرسوماً أميرياً ليكتب فيه ما أراد وكتب ودفع المرسوم إلى وزيره والد الإمام بن حزم. فانطلق ليسلمه إلى قائد السجن فلما قرأ قائد السجن مرسوم الأمير نفذ ما فيه فأطلق صراح الشاب وأخرجه من معتقله ومن سجنه أخرجه فلما رآه الأمير خارج السجن صرخ واستشاط غضبا على وزيره والد الابن حزن وقال ألم أقل يصرب ألم أقل يصرب فارتجه الوزير وقائد السجن فقال قائد السجن أعز الله الأمير هذا أمرك إلي يا مولاي ودفع عليه مرسومه الأميرية الذي كتبه بيده فقرأ الأمير فوجد أن قلمه بدل أن يكتب يصلب كتب يطلق بدل يصلب يطلق مش محتاجة فسلكة عقلية دي زي ما بقول ما تقولش الشيخ بيسرح بينا أبدا قد يكون مفتاحك في يدك وأنت تدور عليه في البيت كله قد يكون مفتاحك في جيبك وأنت تبحث عنه في كل مكان بل قد تجلس أمام الآلة الحاسبة لتحسب بعض المسائل وبعض الحسابات فيغلق عليك عقلك في مايكرو ثانية لا أقول في ثانية في مايكرو ثانية واحدة فتختل كل المسائل بين يديك، فتعيد الحسابات من جديد وربما مرة بعد مرة بعد مرة لأن العقل قد انغلق للحظات فالأمر لا يحتاج إلى فزلكة عقلية إطلاق فقرأ الأمير يطلق ثم قال وكان وقافا قال إذن يطلق ثم يطلق ثم يطلق اسمع فمن أراد الله له أن يطلق ما استطاعت الدنيا له أن يشنق سألت أحد أحبابي من المستشارين في المنصورة هنا وربما يكون بيننا الليلة لأنه ممن يحافظون على درس الأربعاء أسأل الله أن يبارك فيه وفي إخواننا جميعا قلت له يا فلان جلست على منصة القضاء سنوات طويلة فما هي أغرب قضية عرضت عليك فقال والله يا شيخ إن أغرب قضية عرضت علي لرجل في قرية من قرى مركز السنبلاوي، وسجن هذا الرجل على أنه قاتل وقدمت الادلة التي تبين انه متهم ومن خلال هذه الادلة المقدمة بين ايدينا حكمت المحكمة عليه بالاعدام وصدق الحكم من المفتي. قال وفي يوم نطق الحكم لا نفعل شيئا الا انني سانطق بالحكم فقط يقول وجلست على منصة القضاء وجلس اخواء خواي عن يميني وعن شمالي وامتلأت قاعة المحكمة بالناس وصمتت الألسنة بل وصمتت الأنفاس وتعلقت العيون بالقاضي وارهفت الآذان لسماع هذا الحكم يقول وقرأت الديباجة قبل الحكم كاملة لأختم هذه الديباجة بقول وقد حكمت المحكمة على المتام بالاعدام يقول وبعد الديباجة وكلها مقدمة للاعدام يقول ومع ذلك أقول وقد حكمت المحكمة ببراءة المتهم يقول عد جسد وانطفقت وكنت مسرعا من على المنصة ودخلت إلى المكتب الداخلي وأنا أدري وأنا لا أدري ماذا قلت وإخوانه ينظرون إليه وهم يعلمون نزاهته وشرفه لا يعلمون أنه من أهل الرشاوة أبدا فقال له يا فلان إذن لابد أن نبحث هذه القضية من جديد يقسم لي بالله ما مضى أسبوعان إلا وقد وثقهم الله جل وعلا للوصول إلى القاتل الحقيقي الذي اعترف تفصيلا بجريمته وبرأ الله الرجل الأول قبل أن تبرئه ساحة المحكمة ولو سألت هذا الجمعة لو سألت هذه الآلاف بين أدي الليلة لو سألت كل واحد منكم عن شيء من هذا لحكم وقص فالله سبحانه وتعالى انقدر أمرا لا تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تحول بينك بين تقدير الله وأمر الله تبارك وتعالى لقد أخبرني أخي الحبيب الشيخ محمد بن عبد المقصود حفظه الله وتعالى أنه غضب غضبا شديدا يوم كلف إخوانه أن يحجزوا له تذكرة على طائرة مصر للطيران المنكوبة التي سقطت في أمريكا يقول فغضب غضبا حيث أن إخوانه لم يتمكنوا من أن يحجزوا له تذكرة على هذه الرحلة بالذات فلما سمع الخبر كانت فرحته وفرحة إخوانه عارمة أن الله جل وعلا قدر أن لا يكون في هذه الرحلة التي سقطت هناك فكل تقدير الله لك خير وإن كنت ترى بعينك القاصرة أن الشر فيه كله فالشر لا ينسب إلى الله كما ذكرت ينسب إليه خلقا وقضاء وإيجاد وقدر كما فصلت لكن الشر الذي من وجهة نظرك شر إنما هو خير لأن الله تبارك وتعالى لا يقدر إلا الخير ولا يقدر الشر الذي هو من وجهة نظرك أشأنه شر إلا لحكمة إن غابت عنك فالله جل وعلا يعلمها وإلا لمصلحة إن غابت عنك فالله جل وعلا يعلمها فالله سبحانه هو الحكيم العليم الخبير الرضا واليقين قال الحافظ ابن رجل ومعنى هذا أن حصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضي يعين العبد على أن ترضى نفسه بما أصابه فمن استطاع أن يعمل في اليقين بالقضاء والقدم على الرضا بالمقدور دعا دي اليده. دي. خل بالك اوعى تفوت كلمة. قال فمن استطاع ان يعمل في اليقين بالقضاء والقدر على الرضا بالمقدور فليفعل. هذه درجة عالية. فإن لم يستطع الرضا? مناش ادر ارضى بالقضاء? فإن لم يستطع الرضا? فان في الصبر على القضاء والمكروه خيرا كثيرا. ابقى لما يقدرش يرضى لان درجة العلماء العارفين برب العالمين درجة الاولياء اللي ما يقدرش على درجة الرضا بالقضاء يبقى يصبر فان في الصبر على البلاء خيرا كثيرا هاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب الاولى ان يرضى بذلك وما زال الكلام للحافظ ابن رجب الحملي رحمه الله الاولى ان يرضى بذلك اي بالقضاء خيره وشره وهذه درجة عالية رفيعة جداً قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله خلي بالك من الأبد وليه؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يا سلام اللهم اهدي قلوبنا يا رب ومن يؤمن بالله يهدي قلبه هيهدي بالرضى بالقضاء والتوحيد والاتباع والسنة والصبر على البلاء والمكروه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمة في قوله تعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمة هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى اللهم ارزقنا التسليم والرضا وخرج الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب قوما ابتلاه هو في أحب إلى رب العزة من المصطفى انظر إلى بلاء الله لرسوله إلى ابتلاء الله لرسوله تصوروا أن رسول الله وهو أحب الخلق إلى الله ابتلي بلاءً والله تنوء بحمله الجبال الرواسط وضع الطراب على رأسك هل وضع الطراب على رأسك؟ وضعت النجاسة على ظهره ووساجد هل وضعت النجاسة على ظهرك وأنت ساجد؟ خنق حتى كادت أنفاسه أن تخرج هل خنقت أنفاسك وأنت تبلغ دعوة الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة حتى كانت أنفاسك أن تخرج؟ طرد من بيته وبلده هل طردت من بيتك وبلدك؟ اتهم في عرضه وشرفه وفي عائشة التي أحبها من كل قلب إنه الابتلاء إنها الفتن حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، فلا يعلمن الله الذين صد�도، ولا يعلمن الكاذبين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتّكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، حتى يقول الرسول، والذين معه، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب أقول ومع ذلك ابتلى الله نبيه وهو أحب الخلق إليه فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم لا لأن الله عز وجل يريد بهذا الابتلاء أن يعرض أحبابه وأولياءه للضنك والشقاء كلا وإنما ليرفع بهذا الابتلاء درجاتهم وليمحص الله بهذا الابتلاء صفهم فلا يثبت على الطريق إلا الصفوة من الأولياء الذين يحملون دين الله ودعوة الله يريدون بها وجه الله وحتى يطرد من الصف التجار الذين يتجرون بالدعوة ويتجرون بالعقيدة فإن حصلوا المكاسب المادية الزائلة من مال وشهرة وجاه ومنصب وزعامة وصدارة وقيادة وريادة فهم على الطريق مع السائرين وإن منعوا من هذا أو من بعض هذا انحرفوا هؤلاء ليسوا أهلا ليثبتوا على الصف ليثبتوا على الطريق هؤلاء ليسوا أهلا ليخدعوا الأمة بأنهم يرفعون راة الدعوة إلى الله بل لابد من الفتن التي تمحص الصف ليثبت الصادق ولينحرف المنافق ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران الخسران المبين. اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال برحمتك يا كبير يا متعال. قال الدرجة الأولى أن يرضى بذلك القضاء والقدر خيره وشبه هذه درجة عالية رفيعة جدا قال الله عز وجل ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه قال علقمة هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضاه وقال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله الصفت فلتخرج من تحت سمائه والتعبد ربا سواه إن اتهمت الله في قضائه فاخرج من تحت سمائه واعبد ربا سواه فالله جل وعلا عدل لا يتهم في قضائه أبدا إن كان أحد المؤمنين لا يتهم في قضائه إن قضى لهذا بخير أو على هذا بشر لا يتهم في عدله ولا يتهم في انصافه فكيف يتهم احكم الحاكمين جل جلاله ومما يدعو المؤمن الى الرضا بالقضاء تحقيق ايمانه بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له ان اصابته سراء الشكر كان خيرا له وان اصابته ضراء الصبر كان خيرا له وليس ذلك الا المؤمن وفي روايتي في رواة في صحيح مسلم أيضا من حديث صعيب الرمي عجبا لامر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له قال أبو الدرباء اسمع يا سلام إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به أيها المتسخط أيها الحاقد الحاسد على غيرك كل هذا بقضاء الله وقدره فإن الله تعالى إذا قضى قضاءا أحب أن يرضى به وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله بقصطه وعدله جعل الروح, الروح والفرح في اليقين والرضو إن الله تعالى بقصطه وعدله جعل الروحة والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط دايما الصاخط كثير الشكوى لا يرضى أبدا ليه ربنا خلق ولن أعلم مني وليه خلق أغنى مني تبوا ليه الدنيل وان لما هو كان مقدر عليه أن يأخذ مني وموته كلمات خطيرة جدا فالمتساخط كثير الشكوى لا يرضى ولا يسلم إن الله بقصطه وعبده جعل الروح واليقينة جعل الروح والفرح في اليقين والرضى وجعل الهم والحزن في الشك والسخط فالراضي راضي بقضاء الله وقدره لا يتمنى غير ما هو عليه من شدة ورخاء كذا روى عن عمر بن مسعود وغيرهما قال عمر بن عبد العزيز يا سلام عبرة جميلة جدا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر ليه؟ لأنه إن كان القضاء خيرا شكر وإن كان القضاء شرا صبر وكلاهما خير فمن وصل إلى هذه الدرجة كان عيشه كله في نعيم وسرور قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر او قلثة وهو مؤمن فلنحيي انه حياة طيبة قال احد السلف الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة وقال عبد الواحد مزيد الرضا بالله باب الله الاعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين انتم معاي الرضا الرضا باب الله الأعظم الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين العابد يرضى وجنة الدنيا هي الرضا شوف يا أخي والله الذي لا إله غيره، لو أعطاك الله مال قارون ولم تشعر بالرضا ما كان لهذا المال قيفا وقد وقع ذلك بالفعل من قارون. ولو اعطاك الله عز وجل شيئا يسيرا ونذرا يسيرا ورزقك مع هذا النذر اليسير الرضا فانت من اغنى الخلق في ارض الله. الرضا. اللهم ارزقنا الرضا. تدبروا هذا الكلام وهو يحتاج الى تركيز شديد. خلي بالك. قال الحاكم ابن ركز بقى. قال واهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلى يعني يعيش مع اسم ايه? الحكيم. اهل الرضا اهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلى يعني ان وقعت بالاهل الرضا البلاء يعيشون اسم الحكيم هم يعيشون مع حكمة المبتلي سبحانه ويعلمون يقينا أن الله ما ابتلاهم إلا لحكمة يعلمها وإن جهلوها هم واضح فأهل الرضا خلي بالك أول ويعيش معاه كده ربنا كده يرزقنا العلم وأهل الرضا تارةً يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاء وأنه غير متهم في قضائه. جل جلاله. التانية. وتارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء. يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء. فينسيهم هذا القضاء فينسيهم هذا الثواب ألم المقضي به. ها? ها? انتم ولا? طيب ركزوا. يبقى الاولى تارة يلاحظ اهل البلاء اهل الرضا حكمة المبدل سبحانه وتعالى وخيرته لعبده في البلاء وانه غير متهم في قضاءه يبقى هم يعيشون مع الحكيم اي بلاء يقول لدى الحكمة انا مش عارف لكن الله يعلمها فيرضى طب النقطة التانية او المرحلة التانية قال وتارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء طب القضاء اللي بتلاقيه ينزل في يده تلاقيه الراجل الراضي عمان يفكر في الثواب مات له اب فيصنع وراضي ومنشغل اوي باجر من صبر على هذا البلاء باجر من مات له ولد فتارة يلاحظ اهل الرضا ثواب الرضا بالقضاء فينسيهم ثواب الرضا بالقضاء الم المقضي به وضحت فينسيهم ثواب الرضا بالقضاء ألم المقضي به وخلي بالك نتلفل لنا أعلى بقى ها أعلى خلي بالك أننا عاوزكم تركزوا لأن المحاضرات اللي جاية كلها اتبقوا بالشكلين هنتكلم عن الإحسان وهنعيش مع ابن القيم ومع كلامه القيم وهنعيش مع أهل العلم ممن من الله عليه في هذا الباب بكلمات والله يا إخوة تحتاج من واحد مثلي كبلته شهوات الدنيا من المعاصي والذنوب الى وقت كبير ليفهمها اسال الله ان يفهمنا واياك خلي بالك من الثالثه دي لأهل الربط قال الحافظ مرجب والحافظ مرجب من أنجب تلامذة ابن القيم يعني تلميذ من تلامذة ابن القيم وابن كثير ايضا قال وتاره يلاحظ أهل الرضا عظمة المبتلي وجلاله ما يفكرش بقى لا في البلاء ولا في القضاء ولا في الأجل وإنما ينشغل بعظمة من قدر اللهم ارزقنا من فضلك يا رب يا سلام لما تعيش مع ربك تعيش مع ذيك ما تعيش مع الله والله اخوانا نعيم لا يدنيه نعيم في الأرض والله والله من عاش مع الله دخل جنة الدنيا قبل أن يدخل جنة الأخرة شفه الوتارة يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعرون بالألم وهذا لا يصل إليه إلا خواص أهل المعرفة والمحبة حتى ربما إيه؟ حتى ربما تلذذوا بما أصابهم لملاحظتهم صدوره عن سبحانه. شوف شوف شوف شوف الحظ يقول ايه التالت علي أول. لا يفكر في الثواب ولا في القضاء لكن يفكر في ربه يعيش مع ربه سبحانه مع جلال الله وعظمته وكماله. فيشعر باللذة في البلاء وان كان هذا البلاء عذابا. يشعر فيه بلذة لعلمه أنه صدر عن الله سبحانه وتعالى أولم يقل بلال مستعذبا للعذاب أحد أحد استعذب العذاب في سبيل الله هذه درجة يقول الحافظ هذا يصل إليه خواص أهل المعرفة والمحبة قال بعضهم أوجدهم في عذابه عذوبة أوجدهم في عذابه عذوبة وقال أحدهم خلي بالك أنت عندي كروحي يخاطب ربه أنت عندي كروحي بل أنت منها أحبه أنت عندي كروحي والله لا يؤمن وحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولده والناس أشمعي النبي عليه الصلاة والسلام وقال كما في الصحيحي ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلوات لمن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوهما قال أنت عندي كروحي بل أنت منها أحب حسبي من الحب أني لما تحب أحب حسبي من الحب أني لما تحب أحب مش رب العزة يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما والدرجة الثانية الدرجة الأولى بال الدرجة الثانية أن يصبر على البلاء ما قدرش يرضى بالقضاء مش قادر على دي لأن الدرجة عالية يبقى الدرجة الثانية يصبر على القضاء ويصبر على البلاء وهذه لمن لم يستطع الرضا بالقضاء فالرضا قطل منذوب إليه مستحب والصبر واجب على المؤمن حتم وفي الصبر خير كثير فإن الله أمر به ووعد عليه جزيل الأجر قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربه ورحمة وأولئك هم المهتدون والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر كف النفس وحبسها عن التصخط مع وجود الالم الصبر كف النفس عن وحبسها عن التصخط مع وجود الالم يعني راجل بيكف ابن القيم رحمه الله تعالى عرف الصبر فقال الصبر هو حبس اللسان عن الجزع وحبس النفس عن التشكي وحبس الجوارح عن المعاصي حبس اللسان عن التشكي وحبس النفس عن الجزع وحبس الجوارح عن المعاصي. لكن في ألم. بحبس لسانه عن الشكوى. الشكوى يعني لا اشكو الخالق للمخلوق. هذا الصابع صبر الجميل. ويحبس النفس عن الجزع. لكن شعر بألم ما حبس لنفسه. ويحبس جوارحه عن المعاصي. لكن شعر بألم ويكف بصره عن الحرام. وسط هذه الفتن يشعر بألم. يكف يده عن الحرام وربما يكون المال حرام بين اديه يشعر بألم لكنه يصبر هذه حقيقة الصبر قال الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم وهو في الوقت ذاته يتمنى زوال ذلك يتمنى زوال ذلك أما الرضا يا سلام فهو انشراح الصدر وسعته بالقضاء تعالي خالص دي انشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك تمني ذلك وترك تمني زوال ذلك الألم ده الرضا درجة أعلى بكتير الصابر بيتألم وبيتمنى أن يزول الألم لكن الراضي صبر منشرح وراضي ولا تمنى أن يزول الألم لأنه فيه رضا أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرضا واليقين الثمرة الثانية من ثمرات الإيمان بالقدر خيره وشره الاستغناء بالخالق عن الخلق ما أحلاها من ثمره وما أجملها من فائدة وما أروعها للمسلم إن استقرت في قلبه عقيدة الإيمان بالقدر أن يستغني بالخالق عن الخلق علمت كما أصلت لك أن كل شيء بيد الله قلوب العباد بيد الله لا تحول لك بالحب والبغض إلا بتقديره سبحان الله يا أخي والله العظيم لو استقرت دي قلبك لن تنافق مخلوقا على وجه الأرض ولن تخشى أحدا على وجه الأرض هذا الذي ترجوه وتخافه قلبه بيد من عصيت قلبه بيد من عصيت وهو الله سبحانه وتعالى الذي يصرف لك القلوب بالحب والبغض والعطاء والمنع هو الله فإن استقرت هذه العقيدة في قلبك، إن صرف الله إليك قلبا بحب، فهذا تقديره، وإن صرف الله إليك قلبا ببغض، فهذا تقديره، وإن حول الله إليك قلبا بعطاء، فهذا تقديره، وإن حول الله قلبا إليك بمنع، فهذا تقديره، إن كان ذلك كذلك، فلما تعلق قلبك؟ بالبشر وبالخلق وقلوب كل البشر وكل الخلق بيد رب البشر وخالق الخلق سبحانه وتعالى الذي يقدر وحده على أن يصرف لك القلوب بالحب والبط والعطاء والمنع لو اجتمع أهل الأرض بالثناء عليك يا سلام الشيخ فلان ما شاء الله لو اجتمع أهل الأرض بالثناء عليك لم يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله ولو اجتمع أهل الأرض بذمك والبغض لك ما أبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله فلما تعلق قلبك بالخلق يا غافل يا من تعمل ابتغاء الثناء اللهم ارزقنا الإخلاص يا من تعمل ابتغاء المحمدة والثناء قلوب الخلق الذين رأيت بيد من عصيت إن علمت أن كل شيء يقع لك بتقديره فلا تعلق قلبك إلا بمن يملك القدر استغنب بالله عن الخلق اللهم ارزقنا الغنى بك عن خلقك يا سلام والله العظيم والله العظيم لذه لا يستطيع أبلغ أهل الأرض أن يعبر عنها لأن الكلمات لا تجسد إلا لمن ذاق، إلا لمن عرف. من عرف القضاء والقدر استغنى برب القضاء والقدر عن الخلف. خلاص. اسمع ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن ماجه وابن عيمر وغيرهم الصحابيون الألبانيون في صحيح الجامع من حديث. عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أرض الناس بصحت الله من أرض الناس بصحت الله وكله الله إلى الناس من أرض الناس بصحت الله وكله الله إلى الناس ومن أسخط الناس برض الله كفاه الله مؤنة الناس يا سلام يا رب ارزقنا الغنى بك يا الله والله إنها الحياة الطيبة والله إنها الحياة الطيبة إنه العيش الهني إنها السعادة والرضا واللذة والسرور من أرضى الناس بصخط الله وكله الله إلى الناس النس حتتهب ومش هيسبوه سنة الله ومن أسخط الناس برضى الله لا يعني البشر إطلاقا ولا يعني الخلق لأنه على يقين أن رزقه بيد الخالق لا بيد الخلق وأن قلوب الخلق لا تقبل إليه بالحب والبغم إلا بتقدير الخالق فهو لا يعلق قلبه بصخة المخلوقين لا يعلق قلبه بثنائهم ولا بمغضيهم ولا بذمهم ولا بحمدهم بل يعلق قلبه بربه جل جلاله فلا يعنيه إلا أن يقول قال الله قال رسوله بما يرضي الله سبحانه لا بما يحصل به رضا الناس انظروا وشاء الله أن يرينا في دنيا الناس هذه الحقائق من يتكلم لإرضاء السلطان أو لإرضاء الحاكم أو للثبات على كرسيه الزائل أو للحفاظ على منصب الفاني انظروا إلى العاقبة انظروا الى العاقبة كلنا يعرف عاقبة هذا الصلف ومن قال لله لا يخشى في الليل الليلة ومتلائم يدعو الى الله ومش معناها انه يعني هيسيء ويشتم لا يدعو الى الله فيبلغ الحق بحق احسن في بعض الشباب فهمينها انه يطلع المنبر وقول مباركة فلان ضد هو ده البطل هو ده الامر المعروف الناع المنكر هذا ضلال. هذا فهم مقلوب. فبعض الشباب يظن ان من اساء الى الخلق واتهم الخلق هو الذي يصدع بالحق. كلا. رسول الله صدع بالحق. بحق. وبحكمة. وبرحمة. وبتواضع. وبأدب. فهذا قلبه معلق بالله تبارك وتعالى. يبلغ دين الله بحق. وبحكمة. وتواضع. ورحمة وأدب. لا يعنيه ان يسخط الناس, ان يسخط الناس ما دام يرضي رب الناس. ولا يعنيه ان يرضى الناس ما دام يحذر الناس مما يسخطون به رب الناس. من ارضى الله! من ارضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. والله اتَهَى. ومن أرضى الله بصخب الناس كثاه الله مؤمئنة الناس النبي عثمان يقول من سمع سمع الله به يعني ومن يرائي يرائي الله به يعني إن أردت بعملك وقولك السمعة أظهر الله طويتك إلى الناس إن لم تتب إليه وإن رأيت الناس بعملك أظهر الله طويتك إلى الناس إن لم تتب إليه السر هي إعلانه السر هيبقى على قد يخفي الإنسان عمله ويغلق على نفسه ويرخي السطور ويبارز ربه بالمعصية ويصر على ذلك من غير توبة فيجد معصيته هذه التي لم يطلع عليها إلا ربه مكشوفة للخلق من سمع سمع الله به ومن يراء يراء يرأ الله به نسأل الله أن يرزقنا الخشة منه في السر والعلانية إنه ولي ذلك والقدر عليه فمن ثمرات الإيمان بالقدر الاستغناء بالخالق عن الخلق لأن كل شيء نصيبك من خير وشر إنما هو بتقدير الله والمخلوق ما هو إلا واسطة ليصل إليك قدر الله فيك خير كان أم شر أولا ثاني المخلوق ما هو إلا واسطة لتوصيل قدر الله فيك إن كان خيرا أو شرا يعني أنا إن أصابني أحد الإخوة بسوء تقدير الله وهو واسطه لوصول هذا المقدور وإن جاءني أحد الإخوة وقدم إلي خيرا تقدير الله وما هو إلا واسطه لتوصيل هذا المقدور فإن علمت ذلك يقينا ينبغي أن أستغني بالمخلوق عن الخالق وإنما يجب أن أستغني بالخالق عن الخلق أجمعا هاتان ثمرتان فقط من ثمرات الإيمان بالقدر وكنت كما ذكرت قد أعددت لحضراتكم عشر ثمرات فأكتفي بهذا القدر وهذا تقدير الله أيضا فكنت أزعم وأظن أنني سأتحدث الليلة في, الليلة في الثمار كلها لكن قدر الله عز وجل أن نقطف ثمرتين اثنتين وهذا قدر الله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره إنه على كل شيء قدير وأواصل الحديث في الثمرات في محاضرتين مقبلتين كما اتضح لي الآن والله تعالى أعلم أصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة